ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون نكرا وما كنا ظالمين نكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت للشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السماء لمعزولون انهم عن السماء لمعزولون فلا تدعوا مع الله الهًا آخر فتكونوا من المعذبين فلا تدعوا مع الله الهًا آخر فتكونوا من فِي عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاغْطِ ضَنَاحَكَ المؤمنين اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاغْطِ ضَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ صَوْكَ فكدك كل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوه الذي وَتَقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ اللَّطِيفُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ اللَّطِيفُ أَلْأُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تنزل يا قوي تنزل على كل اثاكن اثيم ينزل على كل اثاكن اثيم يلقون السماء واكثرهم كاذبون يلقون السماء واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَرُمُوا